بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فهذا نظم مقدمة رسالة ابن أبي زيد للقيرواني رحمه الله تعالى في العقيدة للشيخ أحمد بن مشرف الأحسائي المالكي رحمه الله تعالى مقدمة الحمد لله حمد ليس منحصرا على أياده ما يخفى وما ظهرا ثم الصلاة وتسليم المهيم مما أب الصبا فأدر العارض المطرا على الذي شاد بنيان الهدى فسمى وساد كل الورى فخرا ومفتخرا نبينا أحمد الهادي وعترته وصحبه كل من آوى ومن نصرا وبعد فالعلم لم يغفر به أحد إلا سماو بأسباب العلا ظفرا لا سيما أصل علم الدين إن به سعادة العبد والمنجى إذا حشرا باب ما تعتقده القلوب وتنطق به الألسن من واجب أمور الديانات وأول الفرض إيمان الفؤاد كذا نطق اللسان بما في الذكر قد سطرا أن الإله إله واحد صمد فلا إله سوى من للأنام برا رب السماوات والأرضين ليس لنا رب سواه تعالى من لنا فطرا وَأَنَّهُ مُوجِدُ الأَشْيَاءِ أَجْمَعِهَا بِلَا شَرِيكٍ وَلَا عَوْنٍ وَلَا وَزَرَا وَهُوَ الْمُنَزَّهُ عَن اُلْدٍ وَصَاحِبَةٍ وَوَالِدٍ وَعَنِ الأَشْبَاهِ وَالنُّضَرَا لَا يَمْلُغَنَّ كُنْهُ وَصْفِ اللَّهِ وَاصْفَهُ وَلَا يُحِيطُ بِهِ عِلْمًا مَنِ افْتَكَرَا وأنه أول باق فليس له بدء ولا منتهى سبحان من قدرا حي عليم قدير والكلام له فرد سميع بصير ما أراد جرا وأن كرسيه والعرش قد وسعا كل السماوات والأرضين إذ كبرا ولم يزل فوق ذاك العرش خالقنا بذاته فاسأل الوحيين والفطرا إن العلو به الأخبار قد وردت عن الرسول فتابع من روا وقرا فالله حق على الملك احتوا وعلى العرش استوا وعن التكيف كن حذرا والله بالعلم في كل الأماكن لا يخفاه شيء سميع شاهد ويرى وأن أوصافه ليست بمحدثة كذاك أسماؤه الحسنى لمن ذكرا وأن تنزيله القرآن أجمعه كلامه غير خلق أعجز البشرا وحي تكلم مولانا القديم به ولم يزل من صفات الله معتبرا يتلى ويحمل حفظا في الصدور كما بالخط يثبته في الصحف من زبرا وأن موسى كريم الله كلمه إلهه فوق ذاك الطور إذ حضرا فالله أسمعه من غير واسطة من وصفه كلمات تحتوي عبرا حتى إذا هام شوقا في محبته قال الكليم إلهي أسأل النظرا إليك قال له الرحمن موعظة أنا تراني ونوري يدهش البصرا فانظر إلى الطور إن يثبت مكانته إذا رأى بعض أنوار فسوف حتى إذا مات جلا ذو الجلال له تصدع الطور من خوف ومصطبرا فصل في الإيمان بالقدر خيره وشره وبالقضاء وبالأقدار أجمعها إيماننا واجب شرعا كما ذكرا فكل شيء قضاه الله في أزل طرا وفي لوحه المحفوظ قد سطرا وكل ما كان من هم ومن فرح ومن ضلال ومن شكرى لمن شكرا فإنه من قضاء الله قدره فلا تكن أنت ممن ينكر القدرا والله خالق أفعال العباد وما يجري عليهم فعن أمر الإله جرا ففي يديه مقادير الأمور وعن قضائه كل شيء في الورى صدرا فَمَنْ هَدَى فَبِمَحْضِ الْفَضْلِ وَفَّقَهُ وَمَنْ أَضَلَّ بِعَدْلٍ مِنْهُ قَدْ كَفَرَا فَلَيْسَ فِي مُلْكِهِ شَيْءٌ يَكُونُ سِوَى مَا شَاءَ اللَّهُ نَفْعًا كَانَ أَوْ ضَرَرًا فَصْلٌ فِي عَذَابِ الْقَبْرِ وَفِتْنَتِهِ وَلَمْ تَمُتْ قَطُّ من نَفْسٌ وَمَا قُتِلَتْ مِنْ قبل إِكْمَالِهَا لِأَجَلٍ قَدْ دَرَاهُ وكل روح رسول الموت يقبضها بإذن مولاه إذ تستكمل العورا وكل من مات مسؤول ومفتة من حين يوضع مقبورا ليختبرا وأن أرواح أصحاب السعادة في جنات عدن كطير يعلق الشجرا لكن ما الشهداء أحيا وأنفسهم في جوف طير حسان تعجب النظرا وأنها في جنان الخلد سالحة من كل ما تشتهي تجني بها الثمرا وأن أرواح من يشقى معذبة حتى تكون مع الأثمان في سقرا فصل في البعث بعد الموت والجزاء وأن نفخة إسرافيل ثانية في الصور حق فيحيا كل من قبرا كما بدا خلقهم ربي يعيدهم سبحان من أنشأ الأرواح والصورا حتى إذا ما دعا للجمع صالخه وكل ميت من الأموات قد نشرا قال الإله قفوهم للسؤال لكي يقتص مظلومهم ممن له قهرا فيوقفون ألوفا من سنينهم والشمس دانية والرشح قد كثرا وجاء ربك والأملاك قاطبة لهم صفوف أحاطت بالورى زمرا وجيء يومئذ بالنال تسحبها خزانها فأهالت كل من نظرا لها زفير شديد من تغيضها على العصات وترمي نحوهم شررا ويوثل الله صحف الخلق حاوية أعمالهم كل شيء جل أو صغرا. فمن تلقته بالينا صحيفته فهو السعيد الذي بالفوز قد ظفرا ومن يكن باليد اليسرى تناولها دعا ثبورا وللنيران قد حشرا ووزن أعمالهم حق فإن ثقلت بالخير فاز وإن خفت فقد خسرا وأن بالمثل تجزى السيئات كما يكون في الحسنات الضعف قد وفرا وكل ذنب سوى الإشراك يغفره ربي لمن شاء وليس الشرك مغتفرا وجنة الخلد لا تفنى وساكنها مخلد ليس يخشى الموت والكبرا أعدها الله دارا للخلود لمن يخشى الإله وللنعماء قد شكرا وينظرون إلى وجه الإله بها كما يرى الناس شمس الظهر والقمرا كذلك النار لا تفنى وساكنها أعدها الله مولانا لمن كفرا ولا يخلذ فيها من يوحده ولو بسفك دم المعصوم قد فجرا وكم ينجي إلهي بالشفاعة من خير البنية من عاص بها سجرا فصل في الإيمان بالحوض وأن للمصطفى حوضا مسافته ما بين صنعا وبصرا هكذا ذكرا أحلى من العسل الصافي مذاقته وأن مثل النجوم ترى ولم يرده سوى أتباع سنته سيماه أن ترى التحجيل والغررى وكم ينحى وينفى كل مبتدع عن ورده ورجال أحدث الغيرى وأن جسرا على النيران يعمره بسرعة من لمنهاج الهدى عبرا وأن إيماننا شرعا حقيقته قصد وقول وفعل للذي أمرا وأن معصيته أحمان تنقصه كما يزيد بطاعات الذي شكرا فأن طاعة أولي الأمر واجبة من الهداة نجوم العلم والأمرا إلا إذا أمروا يوما بمعصية من المعاصي فيلغى أمرهم هدرا وأن أفضل قرن للذين رأوا نبينا وبهم دين الهدى نصرا أعني الصحابة رهبان بليلهم لدى الهيجال يوث شرا وخيرهم من ولي منهم خلافته والسبق في الفضل للصديق مع عمرا والتابعون بإحسان لهم وكذا أتباع أتباعهم ممن قف الأثرا وواجب ذكر كل من صحابته بالقير والكف عما بينهم شجرا فلا تخض في حروب بينهم وقعت عن اجتهاد وكن إن خبت معتذرا والاقتداء بهم في الدين مفترض فاقتد بهم واتبعي الآثار والسوغى وترك ما أحدثوه المحدثون فكم ضلالة تبعت والدين قد هجرا إن الهدى ما هدى الهادي إليه وما بِهِ الكتاب كتاب الله قد أمرا فلا مراء وما في الدين من جدل وهل يجادل إلا كل من كفرا فهاك في مذهب الأسلاف قافية نظما بديعا وجيزا لفظ مختصرا يحوي مهمات باب في العقيدة من رسالة ابن أبي زيد الذي اشتهرا والحمد لله مولانا ونسأله غفران ما قل من ذنب وما كثرا ثم الصلاة على من عم بعثته فأنذر الثقلين الجن والبشرا ودينه نسخ الأديان أجمعها وليس ينسخ ما دام الصفا وحرا محمد خير كل العالمين به ختم النبيين والروس للكرام جرا وليس من بعده يوحى إلى أحد ومن أجاز فحل هدرا والآل والصحب ما ناحت على فنن ورقا وما غردت قمرية سحرا